وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخذ وما هم بمؤمنين يخادعون الله أذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب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 أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله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 الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا في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 وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله ودعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَقْعُ الرَّأْضَةُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تردعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، فسواه النسبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وإذا قال ربك الملائكة إن يجعل في الأرض خليفة.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 معرضهم على الملائكه ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 عليكم وانفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يفرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإياه يفتقو ولا تنبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وركعوا مع راكعين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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأنجيناكم وأغرقنا لفرعون وأنتم تضلون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العدل من بعده ثم تخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آخينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العدل فاتوبوا إلى بارئكم فاتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 وَإِذْ قُنَّ دُخُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى سال قومه فقلنا ضرب عصاك الحجج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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خيد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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم ألوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فدعلنا هان كان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك أبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصور ناظرين قال دع لنا ربكن بين لنا ماهي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 تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يضمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم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 والدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذِل القُرْبَى واليتَّمَى والمساكين وقولوا لل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 لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم ها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا قذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمر تَعْمَلُونَ اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا نخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى كتابا وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 قل فلما تقولون أنبياء الله من قبل من قبل إنكم تؤمنين ولقد جاءكم سب البينات ثم تخذتم العدل ثمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرَخُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم قلب سما يأمركم به إيمانكم قلب سما يأمركم به إيمانكم إنكم تؤمنون قل إِن ألكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إنكم صادقين ولئي تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمَّر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو ولد بر فإنه نزل على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائه إِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُثَهُمْ لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا والتقول مثوبة من عند الله خير. لو كانوا يعلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا عنا، لا تقولوا عنا وقول. نارٌ وللكافرين عذابٌ أليم ما يوند الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّرَنْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَفْوَصِهِمْ مِنْ عِنْدِ أَفْوَصِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ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 بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أدوه عند رب فله أدوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ جَادِدًا اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ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 بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصيد الذين أتيناهم الكتاب يثنونه حق تلاوته يثنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.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 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُرْضَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن فَسَخَ نَفْسَهُ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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم بِهِ وإسحاق وَلَا يَتَّخِذُ ونحن له مسلمون تلك وَلَا قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ النَّاسِ لَرَءُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَتَهَا تَغْضَى هَا فَوَلِّ وَرِهَكَ شَقْرَ الْمَسْدِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو وَجُوهَكُمْ شَقْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ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 لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل ودّه هو مولّيها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يكتبكم الله جميعا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 ولئتما نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أغسلنا فيكم عسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة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 ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رادعون أولا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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه تُوبُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والارض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 وَمَا هُمْ بِخَارِدِينَ مِنَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا كُونُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءا ونداا صم بكم عميا فهم لا يعقلون يا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 الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولاد ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال على حبه وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وَمَن كَان مَرِيضٌ أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم. فتاب عليكم وعفى عنكم. فلنباشرواهن وابتقوا ما كتب الله لكم.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 بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة.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 أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فمستيسر من الهدي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 واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 فحسبوا جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 وإلى الله ترجع الأمور سَالَ بَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبئين فبعث الله النبئين مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيت بينهم، فهذا الله.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 مَسَّنَّهُمُ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ النَّارِ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 وَوَجْعَالَتُهُمْ أَحَقَّ بِرَدِّهِمْ فِيهِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ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 تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اِن يَتَرَاضَعَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اِن يَتَرَاضَعَا اِن ظَنَّا اِن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا قلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظمن فلا تعظمن ان يكن احنا ازواجهن اذا ترابوا بينهم بالمعروف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 وَذَرُونَ أَزْوَاجَهِ يَتَرَبَّصْ مَبِئَ أَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشُرِّ وَعَشْرَةٍ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ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 ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 فإن قفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجكم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم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 الظن حسناً فيضاعف له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائِم من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى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 ولم يأتسعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه إن آيات ملكه أي يأتيكم التجوتي فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية ما تركه وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَآل هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَكُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 كثيرة ولبتسئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين يوم لا بيع فيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون اللهم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 راها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تصام لها والله سميع عليم.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 الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبويت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي قاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبست يوما أو بعض يوم قال بلبث مئة عام فنظر إلى طعامك وشرابك فنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه ونظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 هم آلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معفون وغفرة خير من صدقت يدفعها أذا والله غني حليم.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 فمثاله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.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 فَإِن لَّمْ يَصِبْ الْهَوَابِلُ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أو نذوتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَبْتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذين أُحصرو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحفا.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 فَمَنْجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَمَنْجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَتَهَّفَ لَهُ مَا فَلَهُ مَا سَلَفَ فله ما وَأَمْرُهُ هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويغب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أدواهم عند ربهم لهم أدواهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا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 توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إذا تدايتم بدين إلى أدل مسمى فكتبو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 فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل لهو فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلا فرجل أمرا مما توضون من الشهداء مما توضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء لا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى ادله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا ان لا ترتابوا وادنا ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والآن مع الشريط الثاني لسورة آل عمران